أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليَبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبَعُوثُنَّ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَا أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها منه إنه لا يأوس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 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم موفر أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَاءِ لَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ لَوْلَا كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم Muslimun, man kan yiridu eläytä dünia, ozin tahan, nuffi iliyim ägmal hüm fiha, fiha,